119. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 قال رب صبرني على القوم المفسدين